আমার তো অ্যাপজন তুমি যদি অ্যাপ প্যাকেট ভেঙে দিতা তোমার ভাইয়া কি লজ্জা পাবে এটা কি লজ্জার কোন ব্যাপার তো কি আমরা করতে পারবো এতে কি হবে বলো তো এতে তোমার আশেপাশে যারা এই ব্যাপারটা লজ্জা পায় তারা আর লজ্জা পাবে না তাদের লজ্জাটা একদিন কেটে যাবে কিন্তু তো আমরা কি এই গাছটা করবো লজ্জাটা কি কাটাই দিতে পারবো نصرة شرعتي كميش أكتب قصتي واليوم أمضي بيعتي وغدا ستعلم أمتي صدقي وتنصر دعوتي كميش أكتب قصتي واليوم أمضي بيعتي وغدا ستعلم أمتي صدقي وتنصر دعوتي يا لائمي في منهجي أطلق سهام التهمتي تريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نخوتي يا لائمي في منهجي أطلق سهام التهمتي أتريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نخوتي فألث ريا هامة أطأ السماء بهمتي زاد الكتاب مع التقى والعلم فأنث ريا هامة أطأ السماء بهمتي زادي الكتاب مع التقى والعلم نور محجتي ومناي نيل شهادة ورض المهيم رمنيتي بعت الحياة رخيصة ولدين ترفص مهجتي ومناي نيل شهادة ورض المهي من منيتي بعت الحياة رخيصة وردين ترخص مهجتي يا لائمي أو ما ترى هذه الجراح بأمتي أفل الملامة فإنني ماض لنصرة شرعتي يا لائمي أو ما ترى هذه الجراح بأمتي, بأمتي